بابا ذا عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيهم بنسون وهو الذي أنشأ لهم السمع والأبصار والأفئدة قال يلمنا تشكون وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تتقون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لنبوثون لقد عدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل ذنها لَا يَمُوتُنَا إِلَّا نَحْنُ وَآلَانَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ إِنَّمَا الْأَضْرَارُ وَالْمَنَافِعُ لِلَّهِ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 نجٍ ولا نجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون للنام قل فاننا تسحر